بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر باسم الله وأتلذذ بالصلاة أتلذر <تصفيق> باسم الله بالصلاة كبر باسم خيرا بإذن الله. الله تلبه بالصلاة تلبه بالصلاة تلبه بإذن الله أدعه فستلقى خيراً. خيرا خيرا بإذن الله خيرا بإذن الله.